الفتنة كيف نخرج من أي فتنة فتنة في المال فتنة النساء فتنة الدماء فتنة انكسام المسلمين فتنة التنازع فتنة التفرق أي فتنة كيف نخرج منها دعني أقول لك أولا ما هي الفتنة كلمة فتنة معناها في اللغة والامتحان والابتلاء وتطلق على العذاب أيضا الله العظيم لو حكمنا حكامنا بكتاب الله وبسنة رسول الله لما جاء الخرار لما جاء الضمار لما انتشر الفساد لما عم الظلم لما شاع الجوع والفقر يسكو من الظلم. وفينا من يظلموه. اخوانا. التاجر اللي استغل الناس وباع الحجم بجنب اتنين جنيه. مش ده ظالم. صاحب الفوغن اللي باع الرغيفة بربع جنيه بنص جنيه. في الازمة. مش ده مجرم. الراجل اللي ما مات كان ورسي اخته. وقال ما بنديش للحليم طين. مش ده مجرم ضلالي ظالم ده. القضية قضية اللي فوقه. كلنا فينا عطر وفينا خلق قلت من المنجيات من الفتن توكل على الله عز وجل استعانا بالصبر والصلاة فقوى الله عز وجل الفراغ من الفتن ثم الاعتصار بالقرآن والسنة عنوان الكلمة المخرج من الفتنة محاضرة موقعها فضيلة الشيخ مسعى الأنور ليقدمها لكم إخوانكم في موجع نفحات الإيمان والآن مع المحاضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صلي عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وَأَلا يدع فيين وَلا منِن بَن شقًا وَلا محوم اللهم مصف عن بلدِنا كل مقروهٍ وَشء اللهم مصف عن بلدِنا كل مكروهٍ وَسء اللهم مصف عن بلدِنا كل مكروه وَشء اللهم مجعل الببلدنا مِصاء مِنَة مُطمَ إِ رخاء سَخاءاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احق دماءنا واحفظ أعراضنا واحفظ أموالنا وصن أولادنا برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم ولي أمورنا خيارنا لا تولي أمورنا شرارنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 دخلنا في نهاية الأسبوع الثاني وما زالت بلدنا في محنة عصيبة وفي فتنة أسأل الله أن ينجينا منها آمين عشرات القتلى وآلاف الجرحة ومليارات الجنيهات من الخصارة شعر الناس بالخوف بعد الأمن وبالجوع بعد الشبع النسبي وقام الصراق ينهبون وقام بعض الطجار مما لا دين لهم يستغلون الفرصة ويمصمصون ما بقي من دماء في عروق المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون لكن المسلم أبدا لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل وكيف ييأس المؤمن من رحمة الله وهو يعبد إلها حكيما رحيما على كل شيء قدير المسلم لا يعرف اليأس ولا القنوط ولا الإحباط وكيف يحبط المؤمن وييأس ويقنط وقد أنزل ربنا علينا في قرآنه فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وقد رواه لنا نبينا والحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن صحيح قال ان الفرج مع الكرب ان الفرج مع الكرب وان النصر مع الصبر وان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا كيف يخرج المؤمن من الفتنة عنوان الكلمة المخرج من الفتنة وأنا أتكلم على العموم وعلى أي فتن في أي مكان وفي أي زمان اسمع أولا ماذا يقول ربنا في هذا الشأن وماذا يقول رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ومنه قول ربنا عز وجل واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم وروى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وروا أحمد في المسند والحديث صحيح بالحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم أصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا القاعد فيها خير من القائم القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا كسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم لا تستشرف للفتنة ولا تشارك فيها وأنا أتكلم أكرر عن عموم أي فتنة في أي زمان وفي أي مكان وروا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل على أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل تجد إنسان يسقط قتيلا ولا يدري لماذا قتل؟ ما ذنبه؟ أو إنسان يقتل وهو لا يدري على أي شيء قتل لا يقتل بوجه حق وقد علمنا نبينا أن دم المسلم معصومة ولا تحل إلا بالنفس أو إذا كان ثيبا زاني أو كان مرتدا عن دينه والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل على أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل دماء المسلمين معصومة ولا تحل إلا بالحق ومن وجه الحق أن يقتل القاتل يقتله ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يقتل القاتل أن يقتل الثيب الزاني أن يقتل المرتد بعد إزالة الشبهة وإقامة الحجة أن يقتل الذي يعمل بعمل قوم لوط الفاعل والمفعول به إن رضي ذلك أن يقتل الساحر إن وصل سحره إلى قتل النفس هناك أمور بين فيها أهل العلم متى يجوز لولي الأمر أن يهريق دم المسلم بوجه حق وروا ابن حديثاً عجبا عجبا لعل بعضكم يسمعه لأول مرة في حياته روى ابن في سننه والحديث حسن لغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا ان بين يدي الساعه لا قال ابو موسى قلت يا رسول الله ما الهرج وما الهرج قال القتل فقال بعض المسلمين يا رسول الله ان لنقتل الان في العام الواحد من المشركين كذا وكذا يعني في الغزوات في الفتوحات فقال رسول الله ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا ربنا يجعل بأس المسلمين بينهم تهرق دماء المسلمين على أيدي المسلمين ولا يحل لأحد سواء كان من الشرطة أو من الجيش أو من عامة الناس أن يقتل مسلما بغير وجه حق قال ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذاق رابته فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم الناس اللي بتأتل في بعضها من المسلمين دول دول في أدمغتهم عقول ومعنا عقولنا ذلك اليوم الناس البلطاجية اللي معهم سيوف وسينج وذهبوا يقتلوا في الناس من أي طرف هل هؤلاء في أدمغتهم عقول كيف ألقى الله في الآخرة ويدم غمس في دم حرام والنبي يقول والحديث رواه البخاري إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله هذه ورطة عظيمة جداً النبي يقول من حمل علينا السلاح فليس منا النبي نهانا عن ترويع المسلم ولو كان بالمزاح النبي قال لعن الله من أشاء نهاك أن تشير بحديثة في وجه أخيك النبي قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره النبي قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه قالوا ومعنا عقولنا ذلك اليوم اليوم للموت في بعضنا نبقى في أدمغتنا عقول قال لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس لا عقول لهم وفي رواية يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء الفتنة كيف نخرج من أي فتنة فتنة المال فتنة النساء فتنة الدماء فتنة انقسام المسلمين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 قال ابن الأعرابي الفتنة هي الاختبار والامتحان ومنه قول رب العالمين ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة عن ايه اختبار امتحان كلمة فتنة من معانيها اللغوية الاختبار ومنه قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمن وهم لا يفتنون لا يفتنون يعني لا يبتلون لا يختبرون لا يمتحنون ومنه قول رب العالمين لموسى عليه السلام وفتناك فتون ابتليناك كثيرا واختبرناك كثيرا ونجحت في كل اختبار وخرجت من كل بلية كالذهب الأحمر لامع براق يأخذ بالأبصار وتطلق الفتنة على العذاب ومنه قول ربنا عز وجل ذوقوا فتنتكم ومنه قول الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا ومنه قول ربنا عز وجل يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون في نار جهنم والعرب تسمي الصائغ فتان الصائغ تعالى الذهب العرب يسمه فتان ليه لأنه يدخل الذهب بشوبه في النار حتى تحرق النار الشوائب ويخرج الذهب خالصا براقا لامعا المؤمن إذا دخل في نار الفتنة يخرج كالذهب أما المنافق أو الذي في إيمانه غبش أو خلل فإنه إذا دخل في نار الفتن احترق المسلم إذا ابتلي في بدنه في ماله في ولده إذا ظلم إذا ابتلي يصبر ويحتسب فيخرج وهو أصل بعودا وأقوى إيمانا وأعظم دينا إنما غيره يذوب يحترق وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية كيف نخرج من الفتنة وأنا أكرر للمرة الثالثة كلامي على العموم من أي فتنة ما هو المخرج من الفتنة واحد تقوى الله عز وجل قال رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيثه لا يحتسب تريد أن تخرج من كل ضائقة اتق الله قال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى لا شك أن الإنسان في المحنة في ضيق وفي عنت وفي أذى لا شك أن الإنسان في الفتنة والمحنة في عسر فإذا أردت أن يأتيك اليسر وإذا أردت أن يأتيك الفرج فاتق الله اتق الله يا عباد الله والله العظيم لن يتغير حالنا إلى أحسن حال إلا إذا اتقينا الله والله لن, ين... لن تنقشع سحابة الظلم والله لن تتزحزح جبال الفساد والله لن يأتينا الفجر الوليد الجديد إلا إذا اتقينا الله قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم اتقوا الله يا عباد الله قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تقول الله ائتوا ما فرضه الله حرموا ما حرم الله قفوا عند حدود الله اصبغوا حياتكم بالقرآن والسنة يأتيكم كل خير يأتيكم كل بر يأتيكم كل فرج ثانياً من أسباب الخروج من الفتنة التوكل على الله ما هو التوكل؟ التوكل هو الأخذ بالأسباب مع تفويد النتائج على رب الأرباب قال تعالى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ انت عارف ايه معنى فهو حسبه؟ كافيه. الذي يتوكل على الله الله يتعهد له ويأده بأنه سيكفيه وكفى بالله كفيلة وكفى بالله وكيلة ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعمة الوكيل النتيجة إيه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ما تنقلبوا بنعمة من الله وفضل لما توكلوا عليه. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله يعني حسبنا الله يعني نعد لهم الله تجد واحد يختلف مع واحد فيبتدي كل واحد يبرز عضلاته عشان يخوف التاني ولو انت عارف بتكلم مين انا من عيلت كذا انا خالي لوة انا بن العمدة قال لي عشر اخوات ده انا عيلت زي النمل يعد يحسب يعني يعدلك ما يعتمد عليه عشان يخوفك المؤمن يعد لكل بلية يريد أن يخرج منها من الله أنا حسبي الله الذي أعتمد عليه وأتوكل عليه لجلب الخير ودفع الشر لخال ولا عم ولا الكرس ولا الفلوس حسبي من الله ونعمه الوكيل يعني نعم من يعتمد عليه وروا البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار سيدنا إبراهيم لما جرده النمروذ من ثيابه وجعله في المنجنيق مربطا موثقا وهموا بإلقائه في نار جمعوا حطبها لمدة شهر قال الكرطبي لما أدرموا النار لإبراهيم كان الطائر لا يستطيع أن يحلق من فوق النار وهو في أبعد سماء من شدة سمومها ودخانها طب هاي فين من الذي يستطيع أن ينقذه وينجيه من هذا الكرب الله قال عندها حسبنا الله ونعم الوكيل قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثلاثة من أسباب الخروج من كل فتنة الاستغفار التضرع الدعاء اللجوء إلى الله يخوان نحن محتاجين توبة الحاكم والمحكوم يحتاج إلى توبة المشؤولون يحتاجون إلى توبة الرعية. نحن العوام نحتاج إلى توبة لسنا ملائكة كلنا أرباب ذنوب ومعاصي عايزين كل واحد منا يحاسب نفسه ويتوب إلى الله من تقصيره فينظر في الفرائض فإن كان في الفرائض خلل فليجبره بإصلاح أو باجتهاد في النوافل وينظر في الحرام فإن وجد العبد نفسه قد وقع في الحرام فليبادر بالتوبة وبرد المظالم وبالاجتهاد في عمل الصالحات فإن الله قد قال إن الحسنات يذهبن السيئات نحتاج إلى محاسبة النفس تاب إلى توبة النصوح لأن البلاية لا تنزل في الغالب الأعم إلا بسبب الذنوب والخطايا البلاية لا تنزل إلا بسبب الذنوب والخطايا قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم والآيات في هذا السياق كثيرة وقالوا قلوبنا غلف بل الله بكفرهم من أسباب الخروج من الفتنة التوبة التضرع اللجوء إلى الله قال تعالى وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَنْ لَنْ مَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظلمات. سيدنا يونس في بطن الحوت في الظلمة والحوت في باطن البحر في الظلمة والمكان يلفه الليل بثوبه المظلم وذنون إذ ذهب مغاضبا غضب لله لأنه دعا قومه إلى الله تسع سنين فما آمن منهم واحد حتى أتاهم العذاب وكاد أن ينزل بهم فتعجل وخرج غضب لله فظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه لأنه حسب أنه ما قصر في شيء وهو فعلا ما قصر في شيء لكنه تعجل وخرج فظن أن لن نقدر يعني نضيق عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اسمع بقية الآيات فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإذا أردت يا عبد الله أن ينجيك الله من كل غم فأين التضرع أين هذه الدعوات في الصحر وأنت ساجد بين يدي الله لا إله إلا أنت سبحانك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 التضرع. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يا عبد الله الله قد يبتليك ببلية حتى يسمع منك يا الله يا الله يا الله الواحد منا ما دام في نعمة قد يغفل عن الدعاء فإذا سُلبت منهم القلية أو سُلب جزء منها انتبه وتيقظ وألح على الله بالدعاء ربنا يحب أن يسمع منا التضرع قال جل جلاله فلولا إذ جاءهم بأسنا الخوف الجوع الهلع ضياء الأمن النهب السرقة إراقة الدماء الظلم المتش تضرع فين أين الدعاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أربعة من أسباب الخروج من الفتن والمحن لاستعانة بالصبر وبالصلاة هكذا قال الله قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أظن في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين تمام واستعينوا بالصبر والصلاة قال تعالى اسمع ربنا بيكلم النبي محمد قال تعالى وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ رب يقول للنبي أنا أعرف أنك زعلان عشان بيشتموك بقول يا مجنون يا كتاب يا ساحر يا شاعر يا كاهن أنا أعرف أنك من ذاية وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يقولون. طيب كيف ينفرج صدري وينشرح قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الآية بتقول لك الدواء هو يا من تشكو من الغم يا من تشكو من الهم يا من تشكو من ضيق الصدر صلي متى سيصلي الناس متى ستمتلئ المساجد بالمسلمين وهل لو امتلأت مساجدنا بنا تكفينا والله لا تكفينا من النهاردة 85 مليون قل 5 مليون نصارى 80 مليون مسلم تخالي 80 مليون مسلم دول قل منهم 40 مليون ولا 30 مليون شاب ورجل والبقى نساء وعجزة لو التلاتين مليون بل بيصلوا الجماعة في أوقاتها في المساجد هل تكفينا المساجد؟ لا ما زالت مساجدنا إلى الآن تشكو العبادة إلى رب العباد إلى هذه اللحظة لسه الناس اللي على الأهاوي أكتر من الناس اللي في المساجد أنا لا أدري متى ستعمر بنا مساجدنا الناس في المحن يلجأون إلى الله ونحن في محنة نحن فعلا في كارثة مصر تمر بزلزلة لم نعرفها ولم نسمع عن مثلها قبله وأنا أخاف أن تكون الأيام القادمة حبلاء بما هو أفضع وأعظم امتى هنرجع لربنا؟ امتى هنتضرع قال تعالى اسمع يقول النبي في صدر البعثة بيقول له في المزمن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة طب وعشان أتحمل أعمل إيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلة كي ربنا بيقول له أنا حملتك أمانة الدعوة والدين والدعوة إلى الله ثقيلة الدعوة إلى الله مش وجاهة مكتوب تكلم في المكروفون ويعملك صدى صوت في الجامعة وفي كاميرا تصور والناس مش وجاهة الدعوة إلى الله هم ثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة. ثقيل في حملك في, في تبليغه للناس لن يرضى عنك كل الناس الناس اختلفوا على الله فهل سيسمع عليك كل الناس الدعوة ثقيلة في تبليغها ثقيلة في تبعاتها او يذبح يحيى او يقتل جكرية أولم يطرد لوط من قريته لأنه طاهر أخرجوا آل من قريتكم إنهم أناس كتطهرون أولم يسجن يوسف أولم يطارد موسى دعوة إلى الله ثقيلة ولكم أوذي الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان وعلى رأسهم كل الرسل وقل للأنبياء وذلك ربنا أمر النبي بالبلاغ والدعوة وقال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من أسباب الخروج من الفتن الاستعانة بالله ثم بالصبر والصلاة كان نبينا إذا حزبه أمر قال ها أرحنا بالصلاة يا بلال الصلاة أنسه وريحانه وراحته وسعادته روى البخاري في صحيحه عن أم سلم زوج نبينا رضي الله عنها وصلى وسلم على نبينا محمد قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا النبي قام ليله من نومه فزعا وهو يقول سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن قال الخزائن هنا هي الفتن وبعض أهل العلم قالوا لا الخزائن هنا يعني ما سيفتح ربنا به على المسلمين من كنوز الفرس والروم وعندها يتنافسون على الدنيا وتهراق الدماء وعندها قد يبخل البعض بحق الله في ماله فيهلك وعندها إذا بسطت لهم الدنيا قد يعم فيهم البطر والصرف فيهلكون كل هذا قاله أهل العلم هو النبي كان خيف علينا من الفقر أبدا والله قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا قال سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلي بولي الخدام صح زوجاتي أترك أبواب زوجاتي حتى يقومن للصلاة النبي بعدما ذكر الفتن أمر الزوجات أن يهرعن إلى الصلاة فبين ذلك أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن الحرص على الصلاة في أوقاتها وفي جماعة من يوقي الصويحبات الحجرات لكي يصلين فرب في الدنيا عارية في الآخرة يعني فرب كاسية في الدنيا أي بالثياب عارية في الآخرة من الثواب لبسة إسورة دهب ومش عارف إيه وقل إيه لبسة كده يجيب ثلاثين أربعين جنيه دهب ومشي كده كأنها خزنة مشي على الأرض ومش عارف العباية بكام والبتاع بكام وده بكام فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة يعني من ثواب الله وقال بعضهم بل المعنى فرب في الدنيا يعني بثياب شفافة عارية في الآخرة يعني تعذب على عريها لأنها في الحقيقة مكتسرة وقول ثالث قال كاسية يعني من نعم الله عارية عن شكر الله خمسة ولا شت خمسة ولا شت ايه اسباب النجاة من الفتن قلنا ايه التقوى الله التوكل على الله الاستغفار والتضرع يعني هو التوبة أربعة استعانة بالله ثم بالصبر والصلاة خمس الفرار من الفتن أكرر للمرة الرابعة أنا أتكلم عن عموم الفتن الفرار من الفتن من أعظم أسباب النجاة منها عند الشدائد قد تنفسخ العزائم النبي هو في جيشه والعدو أمامه قال سألوا الله العفو والعافي لا تتمنوا لقاء العدو لكنه قال وإذا لقيتموهم فاثبطه. لكن بداية لا تستشرف لفتنة ابتعد عنها روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وروا أبو داود في سننه والحديث حسن صحيح عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال وأيم الله يعني وأيم الله ويمين ربنا وأيم الله لقد سمعت رسول الله يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن قالها ثلاثة ثم قال ولمن ابتلي فصبر فواهن يعني ولمن ابتلي فصبر فواهن يعني قالوا هو تعجب من النبي من شأن الذي ابتلي بفتن كأمواج البحر ثم سلم ونجى وخرج منها لم يمسسه سوء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 يعني ايه من تشرف لها تستشرفه يعني من خاطر فيها بنفسه اهلكت يبقى من اسباب النجاة من الفتن ان لا تعرض نفسك لها اصلا سيدنا يوسف لما اغوتهم رأة العزيز ولما عرضته بعد على نسوة الملأ وقامت كل امرأة من وراء الأخرى تبعث له من يبلغه أنها تريده في الحب والوصال والعشق والهيام قال, قال أنا نبي أنا صامد أنا والله لو قدامي ميت واحدة عريان ما يهمنيش الله مضحة لا فر من فتنة قال وإلا تصرف عني كيد قال رب السجن حب الي لما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجهين اهرب ابعد سادسا من أعظم أسباب النجات من الفتنه الاعتصام بالقران والسنه إحنا مسلمين لنا دين يحقمنا وربنا علمنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والمسلم قبل أن يتحرك حركة لابد أن يرجع للقرآن للسنة هل قولي وفعلي يرضي الله أم يسخطه قلت من المنجيات من الفتن توكل على الله عز وجل استعانا بالصبر والصلاة تقوى الله عز وجل الفراغ من الفتن ثم الاعتصام بالقرآن والسنة كلكم يحفظوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي هو حديث صحيح وأشهر من أن يذكر اسمع عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا وكأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله اللهم اجعلنا من المتقين قال اوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وان تعمر عليكم عبد حبشي يعني طاعة في غير معصية فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا طيب كيف ننجو اذا حصل الاختلاف والتنازع من نجاة قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة زاد النسائي في روايته وكل ضلالة في النار كذا صح عنه أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي الله العظيم لو حكمنا حكامنا بكتاب الله وبسنة رسول الله لما جاء الخراب لما جاء الضمار لما انتشر الفساد لما عم الظلم لما شاع الجوع والفقر النبي يقول حد يقام في الأرض من حدود الله خير لأهل الأرض من أن ينطروا أربعين صباحا شوف المطر اللي فيه حياة الناس أنه يقول لك أمر واحد من أعوام ربنا يتنفذ أعظم من الماء اللي هو ربنا جعل منه كل شيء حي إنما لما غيبت الشريعة تشر الفساد واستأسدت إذا زل الفقير سحل وإذا انتفخ كرش الكبير من اللصوص المسؤولين الكبار تركه ده اللي خرب الدنيا النبي بيقول لنا يا مسلمين سعادتكم ونجتكم وعزكم ومجدكم وسؤدتكم وخركم في الدنيا والآخرة في العمل بالقرآن والسنة تركناه كحكام ومحكومين كم أمر من أمر القرآن نفذناه إحنا كأفراد كلنا مفرد كم حدا ربنا حرمها امتنعنا عنها وظبنا يتقلب في الكبائر كلنا يشكو من الظلم وفينا من يظلمه اخوانا التاجر اللي استغل الناس وباع الحجم مجنب اتنين جنيه مش ده ظالم صاحب الفودن اللي باع الرغيفة بربع جنيه بنص جنيه في الازمة مش ده مجرم الراجل لما ابوه مات قال اخته وقال ما بندهش للحريم طين مش ده مجرم ضلالي ظالم ده القضية قضية اللي فوق كلنا فينا عطب وفينا خلل اللهم أصلحنا إحنا يا أخوانا بنعاقب بأعمالنا في عمالنا كأن الله عاقبنا لسوء أعمالنا بأن صلط علينا شرار الناس من عمالنا إلا من رحم الله أنا ضد التعميم إلا من؟ رحم الله اللهم اجعلنا المرحمين يبقى الاعتصام بالقرآن وبالسنة كذلك من أسباب النجاة من الفتن أن تترك أرض الفتنة الراجل اللي قتل تسعة نفس ورح للعالم قال له ليه توبة قال له طبعا من هي في الفوشة جباب التوبة فتاب العالم قال له ايه من أول وصية ايه اهجر أرض السوء اخرج من ارض الفتنة دي ارض كلها بلاية ومنكرات وانت معروف فيها البلطاج فلان المعلم علان انت الفتوة انت هتقع هيتلم عليك الحسالة بتوع زمان ولك اليلم اللي يليك هتقع ابعد ولذلك اي حد يتوب ويلتزم بطاعة الله لازم يغير صحبة السوق. لان الصاحب ساحب والمرء على دينه خليله والأخلاق كما قالوا الأخلاق صراقة والطباع تعدي صاحب الأخيار يا عباد الله ولذلك ما يجوز لمسلم أن يهجر بلاد الإسلام رح ليعشت في بلاد الكفار ويحيى هناك حياة كاملة اقامة دائمة بغير ضرورة لا رايح يتعالج ولا يتعلم ولا بيتاجر ولا هو داعي يهدي الناس الى الحق يهدي مصلحتك وارجع هنا الدفع هنا بلاد الاسلام هنا الاذام يرفع هنا تقام الجماعات والجمعات هنا سطر وجوها مضيئه وايدي هنا سطر من يذكرك بقول الله قال رسوله هنا الى شر من ارض الفتنه تماني. من اسباب النجات من الفتن الاجتهاد في العباده ده انا عايز اليومين دول لو استطعنا ان نصوم يوما ونفطر اخر فهذا دواء لو قيام ليه الكل الليل الليلة في البيت ويثن مشروعة في كل ليلة في البيوتات ده من أعظم الأدوية الصدقات تختم المصحف أي عبادة من أعظم العبادات النهاردة عبادة البذل والعطاء في موظفين كتار لسه هيبتدوا يقبضوا مرتبتهم يظن يقبضوا النهاردة أو مبارح بكرة هيقبضوا وأصحاب معاشات وناس بتوعيوميات شغلهم واقف وناس كتيرة تشتكي أصحاب الأموال بقى الجماعة اللي بيعونوا شنطة رمضان ما تشتغلوا اليومين دول يا أخواننا أنا دايماً بقول إحنا كمسلمين بنكرم الفقير شهراً ونسبحه ضهراً فرمضان بندلعه شنطة رمضان كل جمعة قز وسكر وابتاعه وسمنة ولحمة واش عارف ايه بتاعه وطمر واش عارف ايه وفلوس والعيدية وزكاة الفطر واش عارف ايه هيصة. وبعد رمضان باين الفقراء كلهم بيموتوا بعد رمضان بيختفوا بيجي اللهو الخفي انتم تعملوا انت شنطة كل اسبوع في رمضان ما تخلوها كل شهر بعد رمضان وفتحوا باب التبرع لها واصحاب الاموال اخوانا ربنا وسع عليهم من اهل الخير اللهم سيدهم ولا تنقصهم يا رب نروح لهم اخوانا الناس في ازمة سعدونا انتهت الف وانتهت خمسة وانتهت عشرة وانت... انا شفت ناس شفت شباب راحوا اشتروا كميات هائلة من الخضار وفرقوه على الناس بالمجانة مجانة وشفت ناس عندكم هيا ربنا يجزيهم خير لما لووا استغلال التجار راحوا اشتروا طماطم وبصلوا وبطاطس ومشاه فيه وبعوه وكسبوا يمكن حاجة لا تذكر او يمكن مكسبوش كمان ده عمل خير من اعظم من اعظم العبادات الان عبادة البذل والعطاء في الأزمة طب واللي اكتهت في عبادة ربنا في الأزمة اللي احنا فيها دي ثوابه يكون ازاي اسمع ما لا يخطر لك على باب <تصفيق> الحمد لله قولي رحمكم الله ماشي روى مسلم فيه صحيحه روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي أكرر حديث كم كلمة؟ خمس كلمات رواه مسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي عبادة في الهرج كهجرة إلي ما هو الهرج الهرج قال فيه النووي الاختلاط والفتنة في وقت الفتن في وقت النزاع آه والهرج يشغل الناس عن العبادة ولذلك كان الأجر عظيم اللي اكتبت في عبادة ربنا اليومندول وينشن على العبادة اللي بتوزن اليومندول ثوابه كثواب من هاجر إلى رسول الله محمد عبادة في الهرج كهجرة إليه تاسعا من أسباب النجاة من الفتن الاستعاذ بالله منها والنبي علمنا في دبر كل صلاة في وقت الرخاء والشدة في وقت العافية والمصيبة النبي علمنا كل صلاة فرض وسنة قبل ما نسلم نتعوذ بالله من الفتن بتقولوا ايه قبل ما تسلموا بعد تشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحية والمماء وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجار وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرب النبي ده دنا مش دي النظرة الشرعية للأحداث وكان يدعو ويقول والحديث رواه البخاري اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال من ربنا يصلك عليك حد يقهرك يزلك أصيبة جرح الكرامة لا يلتأم رأى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم يعني التقدم في السن والمأثم والمغرب يعني للذنوب والديون ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى لأن الغنى قد يطغي إن الإنسان لا يطغى أن رآه استاغم طول ما كان غالبا كان حب قالوا الإرشانة نفخ وأعوذ بك من شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فالتعوذ بالله من الفتن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن كذلك الدعاء الدعاء هو في القرآن ربنا شف شف حبل النجام للفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب شوف أكتر دعوة النبي كان يدعو بها هي أيه أه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه وكان يدعو ويقول وكلها أحاديث صحيحة هذا راه مسلم كان يدعو ويقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري طب الدنيا وأصلح لي دنيايا التي فيها معاشي طب الآخرة وأصلح لي آخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر دعاء الدعاء, الدعاء. أخيرا من. من أعظمي خذ عندك الدعاء ده كمان النبوي الذي رواه أحمد بسند صحيح كان نبينا يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب عمل يقربني إلى حبك اسمع الموقف ده وبه نختم الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم اللي استباح المدينة اللي قتل بعض أصحاب النبي محمد وأولاد الصحابة اللي رمى الكعبة بقتل النار شوف الجريمة اللي قال عنه عمر بن عبد العزيز لو تخابثت كل الأمم وجاءت كل أمة بأخبث خبيثها ثم جئناهم بالحجاد لغلبناهم حجاج ومع ذلك كان عبد الله بن عمر بيصلي وراء الحجاج اللي استباح المدينة ثلاثة ايام بنى قصرا في مدينة في العراق ودعا الناس لينظروا ويدعولوا كمان فرح يتفرجوا قصر منيف فقام الحسن البصري وزجر الناس ووعظ الناس وقال كلاما شديدا علم الحجاج بذلك قال عبد من عبيد البصرة يقول في ما شاء وتتركوه هتو فجاء به السرط الحسن ده من سادات التابعين اتربى في بيوت النبي محمد في بيتهم سلمة عالم كبير جدا ولا يعرف قدر العلماء إلا أهل الصدر لا يكرمهم إلا الكريم ولا يهينهم إلا لئيم هؤلاء ورثة النبي محمد النصارى كيف يحترمون أحبارهم وأهل العلم من ورثة النبي محمد نسأل الله العفية حاصل فجاءوا به وقد امر الحجاج السيافة ببسط النطع النطع قطعة جلد بينفزه عليه حكم الاعدام ضربا بالسيوف على الرقاب يعني هنعدمه ومجهز العدة عدة الشغل أعاذك الله من كل عدد الشغل الحسن لما وصل حرك شفتيه بكلام غير مسموع ودخل فلما وقعت عين الحجاج على الحسن قاله مرحبا يا أبا سعيد ناداه بكنيته أهلا وسعلا يا أبا سعيد مرحبا تعال والله لا تجلس إلا بجواله نحن نسعره كده ونقعده جنبه على الكرسي بتاعه الكرسي الأمير الناس في المجلس في زهول. ده كان بيشتم وبيشخط وينطر والسيف جاء هنه اتغير ليه? ثم قال يا خادم ائتني بغاليتي. فجاب له ازاست الريحة الخصوصي بتاعته. جاي من سويسرة دي. بتاعته الخصوصي. الحاجة الغالية اوه بقى. وقعد يحط يديه في ازاست الريحة للحجاج. ويمسح بأيديه على لحية الحسن قل له أنت سيد العلماء أنت سيد العلماء وعد يسأله في بعض أمور الدين والحسن يرد عليه ثم انصرف قال في آمان الله فالرجل اللي بيشيع الحسن صامي المخوة تفك يتعجب دبعتني عشان أجيبه عشان يقتله إيه اللي حصلت قال يا إمام والله لقد بعث الحجاج إليك لغير ما رأيت وسمعت منه وقد رأيتك وأنت تدخلت تمتم بشفتيك فماذا كنت تقول هو السر في اللي انت قلت ده بقى قال دعوت ربي فقلت اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند قربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كنار ابراهيم عليه السلام الدعاء هو الراجل المسؤول ده قلبه فيه مين في يد الله مش النبي قال قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن ها يقلبها كيفما شاء استعن بربه وربك عليه يبقى الدعاء أخيرا من أعظم الأسباب المنجية من الفتن الالتصاق بأهل العلم مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر دروس العلم الإقبال على علوم السريعة هو شاب للدجال لل هيدبحه على أبواب المدينة وبعدين يجعله نصفين وبعدين الدجال يقول للمعاه لو أحييته لكم تشكون أني أنا رب العالمين يقول لأ في بعد كده دليل يقول لكم فيقوم هو مقطوع نصفين فيقوم لكنه عندما يقوم يقول له الآن الآن قد ازداد يقيني في أنك أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله محمد فيحاول أن يقتله فلا يصلت عليه اللي نجى الشاب ده من فتنة الدجال إيه؟ العلم عارف النبي قال إيه عن الدجال وهيعمل إيه وشكل العلم العلم إخوانا أقبلوا على أهل العلم زيحموا أهل العلم بالركب في حلق الذكر لا تقطو خطوة لا تتصرف تصرف لا تنطق بكلمة إلا بعدما تراجع أهل العلم والفضل المشهود لهم بالعلم والحلم والعقل والحكمة والتجرد لله عز وجل هذه حوالي عشرة أسباب تنجينا بحول الله وقوته من كل فتنة ومحنة وبلية بلدنا في محنة نعم بلدنا في مصاب جلل وفي خطب عظيم لا شك في ذلك بلدنا عانت من الظلم كثيرا أجل بلدنا كان فيها مفسدون كبار نهبوا أموال الأمة لا شك في ذلك بلدنا فيها تزوير لا شك في ذلك تعترف بذلك حتى المسؤولين لا شك في ذلك لكن مع هذه الغصص ومع هذه الكروب ومع هذه الغمور نرى أن أملا يلوح ونرى أن المستقبل سيأتي بالخير ان شاء الله ونرى أن بلدنا قد تغيرت وسوف تتغير إلى الأفضل ان شاء الله أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن ينجينا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم مرحم كل من مات في هذه المحنة اللهم اشفي كل من جرح في هذه الفتنة اللهم اخرجنا من هذه المحنة على خير حال اللهم امنا بعد هذا الخوف اللهم امنا في بلدنا يا رب العالمين اللهم احفظ ضماءنا وصنع اعراضنا واهد شبابنا اللهم ولي علينا خيارنا لا تولي علينا شرارنا اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فرفق به اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاشكق عليه. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رسد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا رحمن يا رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته